بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصعيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف